وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد حياكم الله تعالى جميعا وبارك فيكم ونفع بكم وتبوأت من الجنة منزلا وجمعنا الله وإياكم بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في الجنة كما جمعنا في هذا المكان المبارك على طاعته إنه تعالى جواد كريم اليوم إن شاء الله تعالى مع الكلام حول نزهة النظر شرح نخبة الفكر للحافظ الإمام ابن حجر العسقلاني رحمه الله تبارك وتعالى وكنت توقفت في المرة الماضية عند نوع من أنواع علوم الحديث وهو المشهور وأحبثت اليوم أن أتكلم او حول مسألة مهمة وهي الاخذ بخبر الاحد ربما فاتتني عند الحديث حول النور الثاني في كلام الحافظ رحمه الله عندما قال والثاني وهو أول أقسام الآحادي فكان يجب علي أن أذكر شيئا حول الآحادي تفصيل ويكون فيه ردا على من أنكر خبر الآحادي في العقائد والأحكام وهذه دعوة ظهرت قديما وحديثا وتصدى لها أئمة الحديث والأثر ولله الحمد وصنّموا فيه منذ ابن القيم رحمه الله وابن حزم وغيرهما ومن المعاصرين أيضا ممن دافع عن هذه المسألة الشيخ الألباني رحمه الله تبارك وتعالى محدث العصر محدث العصر والشيخ ربيع أيضا وغيرهما من أئمة العلم تكلموا عن هذه المسألة بتفصيل فردوا على كل شبهة وقد سردها غير واحد من أهل الأهواء ليضلوا الناس ويبعدوهم عن الحق وعن الطريق المستقيم والثابت من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم نقبله وغير ذلك نرده وبين أهل العلم قاطبة أن الأحاد من جملة الأحاديث التي تقبل وترد بحسب النظر فيها وإذا صح الحديث أو صح خبر الأحاد قبل ووجب العمل به وكان مثله مثل المتواتر لا يقل عنه شيء إلا النظر ينظر فيه وفي أحواله وفي رجاله وهذا ما اتفق عليه أهل العلم قديما وحديثا وسأتي ببعض ما تكلم به الشيخ الألباني رحمه الله لما في رسالته هذه من الفوائد وقد جمع فيها من الأدلة ما لا يسعنا أن نأتي من مصدر من غيره واستفضى الشيخ رحمه الله في سرد الأدلة العقلية والنقلية على رد هذه الفرية التي افتروها على منهج أهل السنة والجماعة وأرادوا بذلك باطلا في رد أمرا في العقائد والأحكام فأرادوا أن يفسدوا في دين الله تبارك وتعالى بزعمهم أن الحديث لا بد أن يكون متواتر وقد مر لنا في المرات الماضية معنى المتواتر وما يدور حوله من مباحث وكم ينقسم وكيف نتعرف عليه وغير ذلك من الأمور وجاء ابن حجر العسقلاني رحمه الله وغيره جاء بسرد الأحاديث التي تأتي إلينا قسمها من حيث العدد أو من حيث عدد الطرق فبين أن هناك متواتر وهناك آحاد والذي ينظر وله سبر في الأحاديث وطرقها يرى أن أكثر الأحاديث مدارها على الآحد لذلك أظن هؤلاء أهل الأهواء وأهل الكلام وغيرهم أنهم لما يطعنوا في هذه المسألة سينصرف عنهم أو سينصرف عن هذه المسألة المسلمون فزعموا أنها أي الأحاد لا يجوز أن تأخذ أن تأخذ في العقائد والأحكام وقالوا بأن باب العقيدة مهم وعظيم ولا بد فيه من التثبت بالخبر المتواتر ولا عبرة بمن يأتينا بحديث فيه خبر أحد ويقول هذا فيه مسألة وصولية أو عقائدية وقاسوا أيضا على الأحكام وهذا من جهلهم وابتداعهم وغيهم وبغتانهم فضلوا واضلوا كثيرا من الناس الذين اتبعوهم وسنوا صننهم الضالة فجاء العلامة الالباني رحمه الله تبارك وتعالى في رسالة لكم باسم وجوب الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة والرد على شوهة المخالفين وهي كما قلت من أنفع ما صنف ومن أجمع ما صنف في هذه المسألة وكان ردا شافيا ما يظن أحد أن يأتي بشيء فوق كلام الشيخ رحمه الله فسأقتتف إن شاء الله تعالى منها بعض الكلام أو بعض المسائل المهمة حتى يظهر يظهر لنا إن شاء الله تعالى أهمية هذا المبحث فالشيخ رحمه الله بين في أول الوجوه في الرد على هذه الشبهة على هذا الكلام المغلوط قال الوجه الأول أنه قول مبتدع محدث لا أصل له في الشريعة الإسلامية هل في صوت صوت واضح قال رحمه الله أنه قول مفتدع محدث لا أصل له في الشريعة الإسلامية الغراء وهو غريب عن هدي الكتاب وتوجيهات السنة ولم يعرفه السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم ولم ينقل عن أحد منهم بل ولا خطر لهم على بال وهذا نفي في محله وهو واضح وصريح وثبت ذلك منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن دونت الكتب وسيأتي الكلام إن شاء الله تعالى فقال بل ولا خطر لهم على بال ومن المعلوم المقرر في الدين الحنيف أن كل أمر مبتدع من أمور الدين باطل مردود لا يجوز قبوله بحال عملا بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد متفق عليه فقوله صلى الله عليه وسلم وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رواه أحمد وأصحاب السنن والبيهقي والجملة الأخيرة عند النسائي والبيهقي وإسناده صحيح وإنما قال هذا القول جماعة من علماء الكلام عليكم السلام ورحمة الله وبعض من تأثر بهم من علماء الأصول من المتأخرين وتلقاه عنهم بعض الكتاب المعاصرين بالتسليم دون مناقشة ودون برهان دون مناقشة ولا برهان وما, وما هكذا شأن العقيدة وخاصة عند من يشترط لثبوتها القطعية في الدلالة والثبوت فبين رحمه الله أن الأصل في لأخذ هذه الأمور الكتاب والسنة هدي النبي صلى الله عليه وسلم ومن لم يكن متابعا للنبي صلى الله عليه وسلم في مسألة فقوله مرضود مطلقا ليس فيه نقاش والثابت من حال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصحابه وغيرهم من التابعين ومن تبعهم أنهم كانوا يقبلون خبر الآحاد ويعملون بما جاء به وغير ذلك وممن تكلم في هذه الفرية جماعة من المتكلمين والفلاسفة ومن تأثر منهم ممن فيه نزعة المعتزلة والأشاعرة وغيرهم من الفرق الضلة أخذوا هذه المسائل بطعنهم في سنة النبي صلى الله عليه وسلم لصرف الناس عن هذه الأمور ولو نظرنا إلى أحاديث الصفات وأحاديث التي تذرع حول العقيدة لرأينا أن معظمها من أحاديث الآحاد وإنما أرادوا بذلك أي بالطعن في أحاديث الآحاد لإثبات مذهبهم الباطل لأنهم لا يعترفون بصفات إن كانوا يعطلونها أو يحرفونها أو غير ذلك فساروا على ذلك وجاء من بعدهم بدون نظر أو شيء فتبعهم على ذلك ثم قال الشيخ رحمه الله الوجه الثاني أن هذا القول يتضمن عقيدة تستلزم رد مئات الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمجرد كونها في العقيدة وهذه العقيدة هي أن أحاديث الآحات لا تثبت بها العقيدة وإذا كان الأمر كذلك عند هؤلاء المتكلمين وأتباعهم فنحن نخاطبهم بما يعتقدونه فنقول لهم أين الدليل القاطع على صحة هذه العقيدة لديكم من آية أو حديث متواتر قطعي الثبوت؟ وقضعي الدلالة أيضا بحيث أنه لا يحتمل التأويل ثم قال الشيخ رحمه الله وقد يحاول البعض الإجابة عن هذا السؤال فيستدل ببعض الآيات التي تنتهي عن اتباع الظن فقوله تعالى في حق المشركين ان يتبعون الا الظن وان الظن لا يغني من الحق شيئا ونحوها وجوانب وجوابنا على ذلك من وجهين ان الذي انزلت عليه هذه الايه وغيرها هو الذي انزلت عليه الايات الأخرى التي تأمر الأفراد والجماعات بنقل العلم كقوله تعالى وما كان لمؤمن وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقه في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم ولعلهم يحذرون فالطائفة تقع على الواحد فما فوقه في اللغة فما فوقه في اللغة حتى قال رحمه الله فدل, ذلك فدل هذا وأمثاله على أن خبر الواحد يفيد العلم ثم قال لو كان هناك ذليل قطعي على أن العقيدة لا تثبت بخبر الآحاد كما يزعمون لصرح بذلك الصحابة ولما خالف في ذلك من سيأتي ذكرهم من العلماء وهذا معروف لأنه لو وردت مثل هذه الأمور التي كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من نقل الأخبار لوضحها الصحابة رضوان الله عليهم وبينها وبينوها لكن كانوا يأخذون بخبر الآحاد كما سيأتي في الكلام إن شاء الله ثم قال الوجه الثالث أن هذا القول مخالف لجميع أذلة الكتاب والسنة التي نحتج نحن وإياهم جميعا بها على ودوب الأخذ بحديث الآحاد في الأحكام الشرعية ولذلك لعمومها وشمولها لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه سواء كان عقيدة أو حكما فتخصيص هذه الأدلة بالأحكام دون العقائد تخصيص بدون مخصص وذلك باطل وما لازم منه باطل فهو باطل نعم ثم قال في الوجه ثم قال في الوجه الخامس قال الله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته وقال وما على الرسول إلا البلاغ المبين إلا البلاغ المبين وقال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني متفق عليه وقال لأصحابه في الجمع الأعظم يوم عرفة أنتم تسألون عني فما أنتم قائلون أنتم أنتم تسألون عني فما أنتم قائلون قال قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت رواه مسلم فقال عليكم السلام ورحمة الله ومعلوم أن البلاغ هو الذي تقوم به الحجة على المبلغ ويحصل به العلم فلو كان خبر الواحد لا يحصل به العلم لم يقع به التبليغ الذي تقوم به حجة الله على العبد فإنما فإن الحجة فإن الحجة إنما تقوم بما يحصل به العلم وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرسل الواحد من أصحابه يبلغ عنه فتقوم الحجة على من بلغه وكذلك قامت قامت حجته علينا بما بلغنا العدول الثقات من أقواله وأفعاله وسننه فيلزم من, فيلزم من قال إن أخبار, إن أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفيد العلم أحد أمرين إما أن يقول أن الرسول لم يبلغ, لم يبلغ غير القرآن وما رواه عدد التواتر وما سوى ذلك لم تقم به حجة ولا تبريغ وإما أن يقول ان الحجة والبلاغ حاصلان بما لا يوجب علما ولا يقتضي عملا وتكلم الشيخ رحمه الله بكلام آخر كثير يطول الوقت في سرده عليكم السلام ورحمة الله وبركاته لكن العفرة بما ذكرته من كلامه رحمه الله في أول هذه الرسالة وبرده عليهم ومن أراد الاستدادة في ذلك فليراجع رسالته رحمه الله وجوب الأخذ بحديث الأحادي في العقيدة رسالة طيبة وعظيمة وقيمة وسنخرج منها بفوائد عظيمة فلعلي يعني نسيت هذه المباحث أو هذه المسألة عند الحديث حول أقسام الأحاد أو عند خبر الأحاد لأن هذا أمر مهم ربما كثير من الناس يعتقدوا بأن الخبر إذا جاء من رواية شخص واحد يرد أو ترد روايته ولكن العبرة ليست بأن فلانا روى الحديث أو تفرد به فيرد مطلقا ولكن كما قلت خبر الأحاد ينظر فيه ويعلم حال رواته هو هذا الحديث ويعرف إن كان فيه علة أو غير ذلك كما قال الإمام علي بن المديني رحمه الله إمام العلل الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه أو الحديث إذا لم يجمع طرقه لم يتبين خطؤه وهذا الكلام يدخل في الآحاد فكل ما يندرج من علوم الحديث يندرج تحت الآحاد يندرج تحت الآحات كما بينت في المشهور أنه ما رواه ثلاثة فأكثر في كل طبقات السند ثلاثة عن ثلاثة يتناقلون الحديث يروونه في كل طبقات السند لم يصلوا حد التواتر لم يصل حد التواتر لأنه لو وصل إلى حد التواتر, التواتر لاصبح متواتر فخرج من مبحث الإسناد لينظر فيوجد أنه متواتر فقط صوت واضح؟ فقال <تصفيق> <طيب الحمد لله>. رحمه الله الحافظ ابن حجر العسقلاني الشافعي رحمه الله فتبارك وتعالى وغفر الله لنا وله قال والثاني وهو أول أقسام الأحاد فهو بهذا أو بقوله هذا يبين أن الأحاد له أقسام بأن الأحاد له أقسام بخلاف ما تكلم حول المتواتر فقال فالأول المتواتر وهو المفيد للعلم اليقيني بشروطه ولم يبين له أقسام ولم يبين له أنواع أو غير ذلك فلأن المتواتر نوعا واحدا فبين أهل الحديث والأثر بأنه كما ذكرت قبل الآن أنه هناك متواتر معنوي وهناك متواتر لفظي لكن هذا التقسيم الذي قسمه الحافظ رحمه الله يبين أن الآحاد في الجملة هو ما رواه صرد أو ما يكون يندرج فيه عدد محدود عدد محدود في روايته بخلاف المتواتر لذلك قال وهو أول أقسام الحديث وهو أول أقسام الآحد ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين وهو المشهور عند المحدثين تبين أول أقسام الآحد هذا القسم قال وهو المشهور فعرفه ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين هنا قال بأكثر من اثنين أي مراده ثلاثة فأكثر وبين أهل العلم في تعريفه بأنه ما رواه ثلاثة عن ثلاثة فأكثر في كل طبقات السند وبين قير واحد من أهل العلم هذه المسألة وتكلم فيها أظنه البيقوني في بيقونيته قال مشهور مروي فوق ما ثلاثة فظن بأن المشهور يرويه أربعة فأكثر لكن الراجح وهو ما رجحه الحافظ رحمه الله هو ما رواه ثلاثة فأكثر فذكر هنا بأكثر من اثنين لأنه لو قال اثنين لكان اثنين عن اثنين فأكثر ولكنه قال بأكثر من اثنين أي نبدأ بالثلاثة ويزيد العدد حتى يصل إلى حد المتواتر وبينت في تعريف المتواتر وحده أن المتواتر ليس له حد معلوم وإنما كثير من أهل العلم اختلفوا فيه بين أعداد معينة من الرواه يتناقلون بينهم ولكن العبرة كما نقل ذلك عن ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وغيرهم من أهل الحديث والأثر والشيخ الألباني رحمه الله بأن هنا الكثرة أو العدد الذي يراده المتواتر هو الكثرة التي تفيد العلم اليقينية وتمنع التواطئ التواطئ على على الكذب تمنع التواطئ على الكذب فأول أقسام التواطئ الأحاد هو الحديث المشهور فقال ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين وهو المشهور عند المحدثين سم سمي, بذلك سمي بذلك لوضوحه فجاء هنا معنى المشهور عند أهل الحديث بأنه ما رواف ثلاثة فأكثر في كل طبقات السند وقال وسمي بذلك لوضوحه لأنه واضح وغير المتواتر وهو محدد بعدد معين يعرف به وهو بخلاف المشهور المعروف عند غير اهل الاصطلاح فهناك مشهور بمعنى انه معروف وشهرته بين الناس وبين المشهور الاصطلاحي الذي هو تعريفه ما رواه ثلاثة فاكثر لم يبلغ حد التواتر في كل طبقات السنة نعم هناك مشهور عند الناس وهناك مشهور اصطلاحي وأنا بيّنت في المرة الماضية أن هناك مشهور عند المحدثين وعند العوام كالمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويديه وهناك مشهور عند الفقهاء كلا ضرر ولا ضرار هناك مشهور عند الأصوليين رفع عن أمة الخطأ والإنسيان وما استكرهوا عليه و مشهور عند العامة العجلة من الشيطان وغير ذلك من المشهور فهذه الأحاديث المشهورة فيها الضعيف والصحيح ولكن اشتهرت عند أهلها من حيث المعرفة ومن حيث الشهرة التي بها إذا ذكرت عرف الحديث أو جاء ظرف أو جاء مناسبة فقيل فيها هذا الحديث وهو معروف عند أهل معينين لكن المشهور الاصطلاحي ما نص عليه أهل الحديث والأثر ما رواه ثلاثة فأكثر لم يبلغوا حد التواتف في كل طرقة من طوقات السند هذا هو المشهور الاصطلاحي فقال سمي بذلك لوضوحه ثم قال وهو المستفيض على رأي جماعة من أئمة الفقهاء سمي بذلك لفضوحه وهو المستفيد على رأي جماعة من أئمة الفقهاء هنا ذكر مرادفا أو مضادا لهذا الاستلاح فقال وهو المستفيد على رأي جماعة من أئمة الفقهاء فهو لم يرجح وإنما قال هذا المشهور هو هو أو مرادف للمستفيد على قول جماعة من أئمة الفقهاء وهذه فيها مرحف يطول جدا لو تكلمنا فيه ودخول الفقهاء في علم الحديث وتأثيرهم في بعض المصطلحات وتكلم هؤلاء الفقهاء في بعض المصطلحات التي لا تعنيهم وإبداء آرائهم فيه في هذه المصطلحات مما التبس على الناس أقوال الفقهاء في هذه الأمور ورد عليهم كثير من أهل الحديث فيما زعموا من بعض المصطلحات التي يريدونها في تفكيرهم فالكلام له مباحث طويلة جدا وتحتاج إلى محاضرات ولكن هنا ذكر الحافظ رحمه الله بأن بعض الفقهاء قال بأن هناك نوع اسمه المستفيض وقاله هو مرادف للمشهور إذا جاء حديث فيه رواة ثلاثة يرون عن بعضهم ويرون عن ثلاثة آخرين يقال له مشهور ويقال له مستفيد ويقال له مستفيد والحافظ لم يصرح هنا بمشهور إبداء رأي معين فيه في هذا المستخيض ولكن هو يعني عزى إلى قول الفقهاء دون بيان والعبرة هنا ليست في تفضيل أو في طلب مفاضلة بين الاثنين أو معرفة القرب أو البعد بينهما لأن المستخيض عند أهل الحديث ليس له شهرة تعلم أو تعرف وإنما العبرة هنا بالمشهور عند أهل الحديث والأفر نعم هو قالها إن شاء الله فقال وهو المستفيد على رأي جماعة من آئمة الفقهاء سمي بذلك لانتشاره ومن فاغض الماء يفيض فيضا ومن فاض الماء يفيض فيبا ومنهم من غاير بين المستفيد والمشهور ومنهم من غاير بين المستفيض والمشهور بان المستفيض يكون في ابتدائه وانتهاءه سواء سواء والمشهور أعم من ذلك والمشهور أعم من ذلك ومنهم من غير على كيفية أخرى وليس من مباحث هذا الفن فهو سرد هذه الأقوال ولم يرجح أمرا آخر عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وكما قلت أن العبرة هنا بمصطلحات أهل الحديث ليس مصطلح لأهل الفقه لأنه كل علم له أهله وكما قال الحافظ العراقي شيخ ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى قال آمين وإياكم بارك الله في الله وأهل هذا الشأن قسموا السنن إلى صحيح وضعيف وحسن فعزى تقسيم الحديث إلى أهله وهم أهل الحديث فلا عبرة بقول غيرهم من أهل العلوم الأخرى إذا دخلوا فيه والكلام كما قلت يطول جدا لما دخل الفقهاء والأصوليين في علم الحديث وتكلموا في مصطلحاته وألفوا ونرى كثيرا في ذلك في مباحث أصولهم أو كتبهم ولم ينفعهم ذلك في شيء بل نرى كثيرا من الفقهاء يتكلمون بأحريث ضعيفة جدا في مطولاتهم ويظنون بأنهم يحسنون هذا الفن نعم لأنهم ليس لهم أهلية النظر في الرواة وإنما هم يتكلمون في استنباط الحكم الشرعي من دليله فقط لكن العبرة هنا بأهل هذا الشأن أصحاب الصنعة الحديثية الذين أثنوا أعمارهم في معرفة هذا الراوي وأحواله ومعرفة درجات الرواه وكلام أهل العلم في الجرح والتعديل وطرق الأحاديث ومصادر السنة وغير ذلك فهذا يستعص على الفقهاء أن يدخلوا في هذا الفن وليس هذا كلاما من عندي أو كلاما بلا دليل ولكن كما قلت لو نظرنا إلى الكتب القديمة أو مثلا لما دخل الإمام الجويني إمام الحرمين وهو إمام في الأصول والفقه لما دخل في علم الحديث وتكلم ببعض المسائل والمصطلحات لم يحسنه ورد عليه كثير من أهل العلم في هذا المجال لأنه كان يحسن الفقه ولكن ليس كل من يحسن فن يحسن الآخر لكن نرى الإمام الشافعي رحمه الله وهو كان إماما في الحديث والفقه تكلم في المرسيل وتكلم في غير ذلك من الأمور وأحسنها ومع ذلك كان إذا جاءته مسألة حديثية يقول لأحمد أنتم أعلم ذر مني وهذا لصدقه رحمه الله تبارك وتعالى ورضي عنه فهذه مسألة مهمة يجب علينا أن نتخذها منهجا في تعلم الحديث وعلومه وليس كل من تكلم في فنه يستطيع أن يتكلم في غير فنه لذلك الله تبارك وتعالى قال فاسالوا اهل العلم فسالوا اهل الفكر ان كنتم لا تعلمون والذكر هنا كل يتخصص في فنه كل يتخصص في فنه رجل يذهب إلى تصليح سيارته فيذهب إلى المتخصص رجل وقع في مسألة طلاق يذهب إلى فقيه رجل يبحث عن رواية حديث في المسند يذهب إلى محدث ويعرف مداره وهكذا لكن هذه المسألة التي حدثت قديما وربما تحدث كثيرا الآن مما يعني تكلم فيه أهل العلم كثيرا وحذروا منه و عليه جدا فكما قلت يعني لو استفضنا في هذه المسألة يعني طال بنا المقام ولكن يعني تنبيه فقط لعل ذلك يكون نفعا ان شاء الله عز وجل فقال الحافظ رحمه الله ومنهم من غاير بين المستفيض والمشهور بأن المستفيد يكون في ابتدائه وانتهائه سواء أي أن العدد أي عدد الرواه ثلاثة أو أكثر يكون في انتهاء السند مثل ابتدائه وما في وسطه يختلف فسموه بالمستفيد أما المشهور فهو أعم من ذلك بأنه في كل طبقة من طبقات السند ومنهم من غير على كيفية أخرى وليس من مباحث هذا الفن ومنه من تكلم بكلام آخر واستفاض في شرحات أخرى لمعاني هذين المصطلحين وليس من مباحث هذا الفن أي ليس يدخل من ضمن كلامنا في هذا الفن أي علم مصطلح الحديث أو علوم الحديث ثم قال ثم المشهور يطلق على ما حرر هنا وعلى ما اشتهر على الألسنة كما قلت أن هناك مشهور الصلاحي وهناك مشهور بين الناس أو مشهور على الالسنه وعلى مشتهر على الالسنه فيشمل ما له اسناد واحد فصاعدا فيشمل ما له اسناد واحد فصاعدا بل لا يوجد له اسناد اصلا هذا كلامه على ايش كلامه على مشتهر على الألسنة ليس على كلامه الآخر لأن كما ذكرنا هناك حديث مشهورة عند الفقهاء هي موضوعة وعند العامة وهي مكتوبة ومنكرة وغير ذلك من أنواع الضعيف فليس العبرة هنا بمشتهرة على الأسنة وإنما العبرة هنا بالمشهور على مصطلح اهل الحريث والأثن مبحث المشهور ليس كثيرا نعم أصحابك النجوم ضعيف وهناك أيضا كما ذكرت هل في صوت طيب العجل من الشيطان أيضا هذا أيضا ندرجه في ذلك و يعني كثير يدخل في الأحاديث الضعيفة أو الموضوعة أو غير ذلك وهي مشهورة أو اشتهرت على ألسنة الناس اشتهرت على ألسنة الناس <تصفيق> هذا بالنسبه الى المشهور ثم قال رحمه الله <تصفيق> طيب هل في وقت ان شاء الله يعني نكمل ولا نتوقف بارك الله فيكم حتى لا نسقل على الاخوة <تصفيق> طيب الله المستعد بارك الله فيكم طيب المهم الفائدة ان شاء الله تعالى قليل دائم خير من كثير من قطة. نعم طيب قال رحمه الله والثالث العزيز وهو ألا يرويه أقل من اثنين عن اثنين وسمي بذلك إما لقلة وجوده وإما لكونه عز أي قوية بمجيئه من طريق أخرى الله المستعى فقال رحمه الله والثالث العزيز وهو ألا يرويه أقل من اثنين عن اثنين تكلمت في المشهور وقلت هو ما يرويه ثلاثة فأكثر أو فوق الاثنين لكن العزيز هنا يختلف وهو قسم ثاني من اقسام خبر الاحد فهو اثنين عن اثنين في كل طبقات السند لا يقل عن اثنين لأنه لو قل عن اثنين لأصبح واحدا ولكان اسمه غريب كما سيأتي في شرح الغريب لكن هو اثنين عن اثنين ولا يكون ثلاثة لأنه لو أصبح ثلاثة لكان مشهورا لكن هو في تعريفه كما عرفه رحمه الله لا يرويه أقل من اثنين عن اثنين أقل من اثنين عن اثنين وهو قال وسمي بذلك إما لقلته لقلة وجوده يعني بأنه عزيز أي لأنه قليل في الوجود من أخذه من العزة كقوله عز يعز من باب أنه ناذرا أو عز قوي أو يعزز قوي أو غير ذلك من مصادر هذه الكلمة وما يدور حولها طبقة الصحابي يندرج فيها ذلك لأن كما سنأتي في تعريف الغريب حديث انما الأعمال بالنيات لعمر بن الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين هو رواه فقط عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه عنه ثلاثة بالتوالي يعني رواه عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاصن الليثي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فجاء هنا رواه أربع طبقات في كل طبقة راو واحد فقط وكان في طبقة الصحابي راو واحد فقط وسمي فردا غريبا من أخبار الآحاب فكانت الغرابة أيضا أو التفرد أيضا عند الصحابي ومسألة التفرد أيضا لها مبحث خاص سيأتي إن شاء الله تعالى إذا تفرد راوي بحديث هل يقبل وحال الراوي هل ينظر فيه إذا تفرد أو إذا توبع أو غير ذلك من المسائل فسيأتي إن شاء الله تعالى في حينه فهو يأتي هذا العزيز من العزة إما من ندرته أو أنه قوي كقوله وسمي بذلك إما لقلة وجوده أو لكونه قوي بمجيئه من طريق أخرى من طريق أخرى وجاء ابن منده والنووي وابن الصلاح وابن كثير والبيقوني وغيروا في هذا التعريف خالفوا في هذا التعريف وقالوا بأنه ما رواه اثنان أو ثلاثة كما قال البيقوني في منظومته واستدرك عليه ذلك هذا البيت عزيز مروي اثنين أو ثلاثة مشهور مروي فوق ما ثلاثة فجاء في هذا البيت وتبع في ذلك ابن الصلاح والنووي وابن كثير وابنه ابن منده وغيرهم واستدرك عليهم هذا التعريف وهذا الراجح الذي تكلم به الحافظ رحمه الله في أن العزيز يرويه اثنين عن اثنين في كل طبقة من طبقات السنة وبعضهم كما جاء عند أكثر من واحد أنه ربما يقع في بعض طبقات السند وليس كلها في بعض طبقات السند وليس كل الطبقات لأنه يعني هو موجود وليس بكثرة العزيز موجود وليس بكثرة كما قلت في تعريفه إما لوجوده قليل أو لأنه يأتي من طريق أخرى فيتقوى أو يقوى نعم. هناك حديث ربما أمثل به في هذا المبحث وهو حديث عن أنس رضي الله عنه كما في الصحيحين وأبو هريرة في البخاري لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده ورواه عن أنس قتادة وعبد العزيز بن صحيب ورواه عن قتادة شعبة وسعيد وابن أبي عروبة ورواه عن عبد العزيز إسماعيل بن علية وعبد الوارث ورواه عن كل جماعة ورواه عن كل جماعة فجاء هنا راوياني عن راوياني وكثروا بعد ذلك أي تـ تـ تـ كثر, العدد كثر العدد بعد ذلك ذلك نعم. وهناك يعني أمر قبل ان أنهي العزيز أن ابن حبان ادعى ادعاء كما قالوا حول المتواتر كما رد الإمام ابن حجر رحمه الله ادعاء ابن حبان أن رواية اثنين عن اثنين لا توجد أصلاً أنها لا توجد أصلا فرد ابن حجر رحمه الله أو قال ابن حجر رحمه الله ان أراد أن رواية اثنين فقط عن اثنين فقط لا توجد أصلا فيمكن أن يسلم وأما صورة العزيز التي حررناها بأنه لا يرويه أقل من اثنين عن أقل من اثنين فموجودة كما سيأتي إن شاء الله فقال رحمه الله نعم هذا وقت زائد أخي سيف تمدنا بالوقت أمامنا خمس دقائق إن شاء الله طهيب بارك الله فيك <تصفيق> طيب الحمد لله حافظكم الله بارك الله فيكم وقت مستقطع يعني ولا إيه؟ <تصفيق> طيب خيرا انتهينا طيب نقف يعني ولا نكمل العزيز نعم نعم طيب اقمل العزيز سريعا ان شاء الله حتى تتم الفائدة فيه <تصفيق> طيب حاضر اخرج طيب اه هي مسألة التي ال ال كنت ستتكلم حول أن هناك من زعم انه, ليس أنه شرطا للصحيح كما قال الحافظ رحمه الله وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعم نعم اللهم استعمل وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه <تصفيق> فقال هنا رحمه الله أن هناك من زعم بأن العزيز شرطا للصحيح وهذا مخالف لأننا علمنا من شروط الصحيح أنه اشترط شرطين لكن هنا ظهر البعض الذين ينادون بأن العزيزة شرطا للصحيح فقال خلافا لمن زعمه وهو أبو علي الجبائي من المعتزلة وإليه يوم يومئ كلام الحاكم أبي عبد الله في علوم الحديث حيث قال الصحيح أن يرويه الصحابي الزائل عنه اسم الجهاله الصحيح ان يرويه الصحابي الزائل عنه اسم الجهاله بان يكون له راويان ثم يتداوله أهل الحديث إلى وقتنا كالشهاده على الشهاده هنا يومي كما قال الحاكم في علوم حديثه أو في كتابه علوم الحديث قال بأن الصحيح يرويه الصحابي الزائل عنه اسم الجهالة بأن يروي راوياني له راوياني ثم يتداوله أهل الحديث إلى وقتنا كالشهادة على الشهادة وصرح القاد أبو بكر بن العربي في شرح البخاري بأن ذلك شرط البخاري وأجاب عما أورد عليه من ذلك بجواب فيه نظر لأنه قال فإن حديث إنما الأعمال بالنيات فرد لم يرويه عن عمر إلا علقمه قال قلنا قد خطب به عمر رضي الله عنه على المنبر بحضرة الصحابة فلولا أنهم يعرفونه لأنكروه كذا قال وتعقب عليه بأنه لا يلزم من كونهم سكتوا عنه يكون سمعوه من غيره هذا كلام مهم يا إخوة لأن بذلك كانوا يريدون أن يجعلوا الصحيح عند الصحابي لا بد أن يرويه عنه راويان فهم ليس باعتقادهم أن الصحابة كلهم عدول لا يجوز أن ننظر أو ننظر في أحوالهم إلا الضبط وهذا ليس فيه كلام ينظر في ضبطه الصحابه وليس ينظر في عدالتهم لذلك تعقب عليه بانه لا يلزم من كونهم سكت عنه وهذه قصة إنما الاعمال بنيات أن يكون سمعوه من غيره وبان هذا لو, سل لو سلم في عمر في عمر لو في عمر منع في تفرد علقمه عنه ثم تفرد محمد بن إبراهيم بن عن علقمة ثم تفرد يحيى بن سعيد به عن محمد على ما هو الصحيح المعروف عند المحدثين وقد وردت لهم متابعات لا يعتبر بها لضعفها وكذا لا نسلم جوابه, جوابه في غير حديث عمر رضي الله عنه وقال ابن رشد ابن رشيد ولقد كان يكفي القاضي في بطلان من دعا أنه شرط البخاري أول حديث مذكور فيه والدعى بن حبان نقيد دعواه فقال إن رواية الثنين عن الثنين إلى أن ينتهي لا توجد أصلا قلت إن أراد به أن رواية الثنين فقط عن الثنين فقط لا لا توجد أصلا فيمكن أن يسلم وأما صورة العزيز التي حررناها فموجودة بألا يرويه أقل من اثنين عن أقل من اثنين ومثاله ما رواه الشيخان من حديث أنس والبخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده ورواه عن أنس قتادة وعبد العزيز بن صحيب ورواه عن قتادة شعبة وسعيد ورواه عن عبد العزيز اسماعيل بن عليا وعبد الوارث ورواه عن كل جماعة فهذا مفاد ما تكلمت به منذ قليل وتكلم به الحافظ رحمه الله في بياني أن العزيز موجود وإن كان ينظر بعض الشيء ولكنه موجود وبعضهم ظن وزعم بأنه شرطا للصحيح وهو أثبت وأبطل هذه المقولة بقوله وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه وهذا كلام مفيد جدا ويجب علينا أن ننتبه له لأن هذا سيفيدنا بعد ذلك في مراحل متقدمة في علم الحديث ان يسر الله لنا إتمامه على خير وأراد الله لنا به خير فينتبه لذلك جيدا ان شاء الله عز وجل فبرك الله فيكم إن شاء الله عز وجل يكون مرة القادمة في الحديث الغريب ونتكلم حوله إن شاء الله عز وجل فبرك الله فيكم ونفع بكم وشكر الله لكم حسن إنصاتكم ونسأل الله تعالى أن يعلمنا ما جهلنا وينفعنا بما علمنا إنه تعالى جواد كريم والحمد لله رب العالمين مبارك الله فيكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم إن كان هناك سؤال في ما تكلمته إن شاء الله تعالى تفضلوا بارك الله فيك